السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعه قل بل الله وربي لآتينكم عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْجُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَوْرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجْزِ أَلِيمٌ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمْ نُدُلْكُم عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِن نَقُم لِفِي خَلْقٍ جَدِيد